هل يوافق أخو سوده؟ عاد أبو بكر الصديق إلى بيته تحمله البشريات بينما كانت خولة وزوجته أم رومانة انتظرانه بلهف دخل رضي الله عنه بيته فتطلعتا إلى وجهه فإذا هو يتهلل فزينت الابتسامات الوجوه والدور التفت أبو بكر إلى خولة بنت حكيم وقال ادعي لي رسول الله انطلقت رضي الله عنها ترفرف بها السعادة فأخبرته صلى الله عليه وسلم فنهض نحو بيت صاحبه فزوجه عائشة لكن دون أن تزف إليه فقد بقيت في بيت أبيها أقبلت أيام الحج التي ينتظرها صلى الله عليه وسلم على وافد من إحدى القبائل يتبنى دعوته أو يحميه ليبلغ دين ربه. توجه صلى الله عليه وسلم نحو مخيمات القبائل في منا يرفع أخبيتها خيمة خيمة ويدعوها قبيلة قبيلة. أما خولة فاستغلت غياب عبد ابن زمعة شقيق سودة وذهابه إلى الحج فمشت إلى سودة نفسها وبشرتها قائلة ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ اندهشت سودة فقالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه أخذ طوفان السعادة سودة أخذها أبعد من أحلامها فهي ستصبح زوجة رسول رب العالمين لم تتمالك نفسها أن قالت ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له قامت خولة فدخلت المكان الذي يحتضن الشيخ كان طاعنا في السن إبيضت لحياته وعجز حتى عن المشاركة في الحج دخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية أنعم صباحا فرفع الشيخ حاجبيه المثقلين بالزمن وتأمل صاحبة الصوت الغريب فقال من هذه؟ قالت خولة بنت حكيم فقال فما شأنك قالت أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة شعر الشيخ بالفخر رغم شركه فقال كفء كريم ماذا تقول صاحبتك قالت تحب ذاك عندها اجتاحه ما يجتاح أي أب حنون وهو يرى فلذة كبده تستعد لمغادرة بيته فقال دعيها لي أقبلت سودة على استحياء فخاطبها بأحرف من حنان أي بنيه إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم أتحبين أن أزوجك به؟ فقالت نعم فالتفت نحو خولة وقال ادعيه لي كان صلى الله عليه وسلم مشغولاً بدعوة الحجيج بينما كان أبو لهب مشغولاً بملاحقته وتكذيبه ونثر التراب عليه كعادته في كل حج عاد صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الحج ثم توجه نحو الشيخ زمعة بن قيس فطلب يد ابنته سودة فزوجها إياه وبعد الزفاف عاد شقيقها عبد بن زمعة من الحج ولما دخل البيت تلفت فلم يجد سودة ناداها فلم تجبه سأل أهل البيت عنها سأل والده فأخبره أنه زوجها من عدوه محمد بن عبد الله اسودت الدنيا في وجهه وغضب غضبا أفقده صوابه فقام بحركة جاهلية عصابية جثى على الأرض وبدأ يجمع التراب بكفيه ثم يرفعه ويحثوه على رأسه وذلك من هول الخبر بلغ الغضب بعبد بن زمعة هذا المبلغ لكن الكراهية تبلغت بكاره النبي مستوى من الانحطاط غير معقول حتى إن أحدهم الآن في مكان لا يطاق يعبث في المزابل ويقلب النفايات فما الجنون الذي أصابه